وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ اذْنَيْنِ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَجَدَ مِن دُونِهِم مِّئَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْدُرَ الرِّعَاءُ هو شيخ كبير